أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَعْثٍ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون natin naim thullatum min alawwalin wa qalilum min alakhirin a'nasurun ta'kinu 'alayha mutaqabilin yatuufu 'alayhim wildan mukhalladun biakwabin wa abariq lai susid Josebo buvo bengarāja ini kad filmikus nuop ba v Надоik', bur cannot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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منظر ود ومائ مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه اننا ونشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من Išūnors glūdų tragių rudo rų, You two, and ifijai kuočiau rų laimūdė, U hatičiau impienoje jau ولا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون wa kanu yaquluna aitha mitna wa kunna turaban wa yaumun ma'lum thumma innakum ayyuha d-dallun al-mukaththibun la'akilun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 Afarai tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, Našnų kaddėrna bainakumų mūtų, وَمَا nėšnų bimąsbūčių. Našnų kaddėrna bainakumų mūtų, nėšnų bimąsbūčių, nėšnų bimąsbūčių. Nėšnų kaddėrna أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Ar limitui, planejimo Ğut pėkmė, kad etu. Baztakas, kėles dingų suhaltim ďyšku. Tai yra أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Afarai tu mūna ra a a a a نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ Üzlą dirba teala žaidės, ir Force džiena dautihbal vaid데 ir g Gardcalis vienas. Orsdôje تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون Nor dan buvo balgr Вас jie matрам. Aš, k behaviouras, kvarčiusa. O daugolog فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إن كَانَ مِنَ وَرَيحان و جنة نعيم و اما ان كان من والمكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين